الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على السلام الخلق النصرين سيدنا محمد على آله وصحبه وانتبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد مطلب في نسخ الموسوط وشروحه قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن نسخ الموسوط المروية عن محمد متعددة وأظهرها موصوط أبي سليمان الجوزجاني وشرح الموصوط جماعة من المتأخذ مثل شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهر زالة ويسمى الموصوط الكبير وشمس الأئمة الحلواني وغيرهما وموصوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بموصوط محمد كما فعل شراح الجامع الصغير مثل فخر الإسلام وقاضي خان. وغيرهما فيقال بكه قاضفان في الجامع الصغير والمراد شرحه وكذا في غيره انتهى ملخصا من شرح البيري على الأشباه وشرح الشيخ إسماعيل النبلسي على شرح الجرار طب الشرح نبدأ بالسؤال أننا إن اتفقنا الشيخ البغدالي من البارحة وغيرت مع الشيخ جوجن عن أسمعي أعلان المذهب وعن كتبهم قال وعلم أن نسخ الموسوط المروي عن محمد المتعددة وأظهرها موسوط أبي سليمان الجوزجاني وشرح الموسوط جماعة من المتأخرين مثل شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهر زالة. قبل السؤال يعني هنا وقع في جميع نسخ رسالة عقود رسم المفتي شيخ الإسلام بكر وكذلك في رب المحتاج في كل المواضع وهناك في مقدمة عنده الرعاية, الرعاية يعني أن المشهور أن اسمه ليس باتر وإنما أبو بكر أبو بكر المعروف بخواهر زالة يعني هذا ما ذكره الإمام النكنوي رحمه الله تعالى في مقدمة عنده الرعاية ونقل ذلك عن كتاب أعلام الأخيار لمن أعلام الأخيار؟ ذكرناه أكثر من كتب المذهب من كتب طبقات المذهب لمن أعلام الأخيار؟ لمن الشيخ البغدادي سنبدأ بك <تصفيق> إمام الكاثاوي نعم إذن ما ذكره الإمام الدكناو نقلا عن إمام الكفوي في إعلام الأخير أن اسمه أبو بكر وليس بكر مع أن جميع النسخ التي يعني في رسالة عقود رسم المفتي وكذلك في رد المحتر لبن عبدين ذكره باسم بكر المعروف الخواهر. والصحيح هو أبو بكر المعروف بخواهر زاد كما نص عليه الإمام الدكناو في مقدمة عمد الثقائية نقلا عن اعلام الاخيار للكفوي وقلت يعني اعلام الاخيار ما زال مخطوطا وسمعت ان بعض طلبت العلم يحققونه وانهم سيقطع يعني هو يعني من الكتب المهمة جدا وان نفيسة جدا في معرفتي علماء المثال قال وشرح المبسوطة جماعة من المتأخرين مثل شيخ الاسلام ابو بكر المعروف بخواهر جادة ويسمى المبسوط الكبير الموصوف الكبير في الكشف كشف ظنون يسموه بموصوف البكر بكر يعني يسمى إذا صدف وأنقرت موصوف البكر فالمقصود به موصوف أبو بكر خواهر زاده واضح؟ وشمس الأئمة الحلواني وموصوفاتهم شروح في, في الحقيقة ذكروها مختلفة بموصوف محمد كما فعل شراح الجامعة الصغير مثل فخر الإسلام يعني عندما نقول جامع فخر الاسلام ليس المقصود هو الجامع هو الجامع الصغير لمحمد بن الحسن عندما نقول جامع فخر الاسلام يقصد بذلك شرح فخر الإسلام على جامع محمد بن الحسن رحمه الله تعالى وكذلك عندما نقول جامع قاضي صا المقصود شرح قاضي صا على الجامع الصغير لمحمد بن الحسن لذلك قال كما فعل الشراح الجامع الصغير مثل فخر الاسلام ما المقصود بفخر الاسلام من هو فخر الإسلام؟ من بذل لا شاء الله فيك يا شيخ راشد إذا نقصد بفخر الإسلام هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي رحمة الله عليه هو فخر الإسلام إذا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم من البزدوي رحمه الله تعالى وقاضي خان صاحب الفتاوى الخانية فيقال ذكره قاضي خان في الجامع الصغير والمراد شرحه وكذا في غيره وكذا في غيرهم يعني من الكتب التي ذكرت ذلك مثل مثلا حيث وقع في الخلاصة مثل في الخلاصة وقع نصخر شيخ الإسلام المراد يعني شرح شيخ الإسلام على الجامعة الصغيرة بييري على الأشباح نفس شرح البيري على الأشباح والنظائر ابن نجيم شرح الإمام البيري على الأشباح والنظائر ابن نجيم اللي هو يسمى بعمد البصائر عمد الذبي البصائر على الأشباح والنظائر لإمام البيري اللي هو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن بياري مختي مكة المتوفى سنة 1099 رحمه الله تعالى إذن شرح الباياري على الأشواه والنباية المسمى بعمدة ذوي البصائر وصاحبه شيخ إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن بياري مختي مكة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1099 إذن قائمتها ملخصة من شرح الباياري على الأشواه وشرح الشيخ إسناعي النابلش على شرح الدوراف من هو الشيخ اسماعيل نابلسي؟ اسم شرحيه على الدرر قلنا كتاب الدرر والغرر لمن؟ لكمان مرة الماضية لمن كتاب الدرر؟ الدرر والغرر لملا خسره؟ نعم ملا خسره المعروب ملا خسره ما اسمه الحقيقة ملا خسره؟ محمد بن فراموز محمد بن فراموز المشهور بملا خسره بارك الله فيك يا شيخ راشد الشيخ اسماعيل النابلسي على الدرر اسمه كتاب الاحكام الاحكام اسمه كتابه الاحكام واضح هو اسماعيل النابلسي وعبد الغني الدمشقي والد الشيخ عبد الغني النابلسي عبد الغني بن اسماعيل بن عبد الغني النابلسي والد الشيخ عبد الغني النبي صلى الله عليه هذا كان حنفيا ثم تشفع كان حنفيا ثم تشفع يعني هم من القلاء الذين تركوا مذهب الحنفيه انتقل مذهب الشافعية. مع أن الكثير من الشافعية تركوا مذهب وانتقلوا مذهب الحنفية. ومنهم الطحال رحمه الله تعالى لا هذا شيخ راشد هو والجد اسمه ايضا عبد الغني الشيخ عبد الغني النابلسي اسمه عبد الغني ابن اسماعيل ابن عبد الغني النابلسي واضح الامر شيخ عبد الغني النابلسي اسمه عبد الغني ابن اسماعيل وجده ايضا اسمه عبد الغني بشحات الاقلع نعم الشيخ عبد الغني النابلسي على نظم كفايه الغلام مقبوع الكتاب ومطبوعه في الاصلي ومضعناها على الاصلي هي منظومة في العبادات ثم شرحها في رشحات الأقلام شرح نظم كفاية الغلام وكلاه من الشيخ عبدالله نابلسي وهي من المنظومات يعني الصغيرة في المذهب لأن معظم منظومات المذهب في ألاف الأبيات يعني هي في العبادات فجميل يعني في فقه الحنفية أن يبدأ بحفظها نكمل نكمل إن شاء الله يعني الآن سنبدأ في مطلب جديد في الرد على العلامة ابن كمال باشر رحمة الله عليه في فرقه بين ظاهر الرواية ورواية الأصول وفي زعمه أن رواية النوادر قد تقوم ظاهر الرواية بدون ذكرها في كتب الأصول وهذا حقيقة يعني مبحث شائك في عقود رسل المفتد لذلك يعني لابد أن تنتبه حتى تفهم المقصود بقول ابن عبد رحمه الله تعالى. قال المصنف قال هذا وقد فرق العلامة المكمال باشا بين رواية الوصول وظاهر الرواية حيث قال في شرحه على الهداية في مسألة حج المرأة ما حاصله انه ذكر في موصوط السرخصي ان ظاهر الرواية انه يشترط ان تملك قدر نفقة محرمها وانه ذكر في المحيط والذخيرة المحيط والدخيرة مال لبنمازع المحيط البرهان والدخيرة البرهانيه أنه روى الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا قدرت, قدرت على نفقة نفسها ونفقة محرمها لجمها الحج واضطربت الروايات عن محمد ثم قال ومن هنا ظهر أن مراد الإمام الشرخصي من ظاهر الرواية رواية الحسن عن أبي حنيفة واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول إذ المراد من الأصول المرسوط والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير وليس فيها رواية الحسن والكلها رواية محمد وعلم أن رواية النوادر قد تكون ظاهر رواية والمراد من رواية النوادر رواية غير الأصول المذكورة فاحفظ هذا فإن شراح هذا الكتاب قد غفل عنه هذا كلام الإمام ابن كمال باشر الانكمال الباشا يعني ادعى الدعاءين ولا يسلم أي واحد منه ما له الادعاء الأول عندما قال يعني بعد تعقيبه على نفس في كتاب الهداية قال واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول يعني الامام بانكمال الباشا رحمه الله تعالى قال هناك فرق بينما يسمى بظاهرة رواية ما يسمى برواية الأصول. وتقدم في بداية المنبورة قلنا يعني أن ظاهر الرواية هي نفس رواية الأصول. يعني إما تسمى بالأصول أو تسمى بظاهر الرواية. لا فرق بينهما. الإمام ابن كمال باشا أدعى أن هناك فرقاً بين ظاهر الرواية ورواية الأصول. موضع هذا الإدعاء هذا الإدعاء الأول. لي ابن كمال باشا رحمه الله تعالى. الدعاء الثاني. الدعاء الثاني لابن كمال باشا. قال زعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية. أو هو يقول يعني زعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية. ذلك قال وقد فرّح بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر الرواية. ورواية الاصول وزعم ان رواية النوادد لا تكون ظاهر الرواية الviketera الزعم الاول انه لا يفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول يعني يذكر ان بينهما فرقا والمعتمد قلنا انه لا فرق بين ظاهر الرواية وبين الاصول اما تسمى ظاهر الرواية او الاصول بمعنى واحد ابن كمال باشا قال بينهما فرق الفرق الثاني او الادعاء الثاني الذي دعاه ابن كمال باشا رحمه الله تعالى يعني عندما نقول أن رواية النوادر ذلك قال وزعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية هذا يرد أيضا على من قال أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية هو يقول أن رواية النوادر أيضا تكون قد تكون هي ظاهر الرواية فنحن قسمنا طبقات المسائل عندما قلنا القسم الأول هو ظاهر الرواية وهناك يعني كتب الفتوى أو مسائل الفتاوى الواقعات ومسائل النوادر. وقلنا مسائل النوادر هي التي لا تكون في كتب أصول المذهب اللي هي في ظاهر الرواية كتب السب. أليس كذلك؟ ابن كمال باشا في زعمه يقول أن هذه الرواية رواية النوادر ربما تكون هي ظاهر الرواية. طيب ما ردوا عليه؟ ما ردوا عليه؟ يعني ابن عابدين يرد. يعني في شرحه على ابن كمال باشا على هذين الادعائين الذين ادعاهما ابن كمال باشا رحمه الله تعالى نعود من القراءة من البداية حتى يتضح الأمر ولا يخطل قال ثم قال ومن هنا ظهر أن مراد الإيمان السرخشي من ظاهر الرواية ورواية الحسن عن أبي حنيفة واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول بمعنى أنه يفرق بين ظاهر الرواية وبين رواية الأصول. نحن قلنا لا فرق يعني كلاهما يعني إسماني لمسماة واحد. سما ظاهر الرواية أو رواية الأصول. إذ المراد من الأصول النقصوب والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير. هنا أسقط ابن كمال باشا رحمه الله تعالى ذكر كتاب السير الصغير. نحن قلنا كتب ظاهر الرواية 6. منها السير الصغير. إذن كمال بشر رحمه الله تعالى لم يذكر السير الصغير، يعني اما انه يعني أفقته سهول، وإما أنه اعتمد الرواية التي ذكرناها، التي ذكرها الإمام الأثنى ذكرناها في المرة الماضية التي ذكرها الامام الأثنى في مقدمة عمل تفريعة، يعني أن بعضهم لم يعد السير الصغير من الأصول، فربما يكون هذا اختيار ابن كمال بشر رحمه الله تعالى، يعني عدم ذكره لكتاب السير الصغير، اما أنه وقع منهم سهول، واما أنه من الذين يختارون أن السير الصغير ليس من كتب ظاهر الرواية كما ذكر هذا التقسيم في مقدمة عمدة دعاية حيث وأشار أن بعضهم لم يعد السير الصغير من كتب ظاهر الرواية واضح. واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول إذا المراد من الأصول المبصوط والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير وليس فيها رواية الحسن بل كلها رواية محمد وعلم أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية والمراد من رواية النوادر رواية غير الأصول المذكورة فاحفظ هذا فإن شراح هذا الكتاب أي كتاب له كتاب الهداية الإمام المرقنان رحمه الله قد غفلوا عنه يعني بمعنى أن ما عليه المذهب أن رواية النوادر لا تعتبر يعني هي رواية ظاهر الروايه الإمام ابن كمال الباشا يقول أن رواية النوادر قد تكون هي, هي ظاهر الرواية واضح الآن شوف رد ابن رحمه الله عليه في الرد على الدعاء ابن كمال الباشا يقول ما قال أقول لا يخفى عليك أن قول المحيط والذخيرة الذي ذكرهما عن الإمام بنانك إن هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة لا يلزم منه أن تكون مخالفة لرواية الأصول فقد يكون رواها الحسن في كتب النوادر ورواه محمد في كتب الأصول يعني الإمام ابن كمال باش دعا أن رواية النوادر هي قد تكون ظاهر الرواية ابن عبدين رضي الله يقول يعني إذا كانت رواية في النوادر هذا لا يكونها ظاهر الرواية لأنها وردت في النوادر فنجعل ما في كتب النوادر أنه ظاهر الرواية وإنما قال ربما أيضاً رواها محمد في كتب الأصول. عندما نقول هذه الرؤية. لأن لها أصلاً ذكر أيضاً في كتب ظاهر ولذلك قال فقد يكون رواها الحسن في كتب النوادر ورواها محمد في كتب الأصول. وإنما ذكر رواية الحسن لعدم الاطراب عن لعدم الاضطراب عن بدليل قوله والطربت رواياته عن محمد. وإحنا فقول السرخسي أنها ظاهر الرواية معناه أن محمد ذكرها في كتب الأصول فهي إحدى رواياته. هذا الرد على إدانت كمال باشا. بأن جعل رواية النوادر هي ظاهر الرواية. ابن عبين يقول ليس لأنها ذكرت في كتب النوادر جوايات ظاهر الرواية وإنما لأن نفس المسألة التي ذكرت أو رواها حسن في النوادر هي موجودة في كتب ظاهر الرواية. فإذا وافق ما في النوادر في كتب النوادر كتب ظاهر الرواية أصبحت المسألة معتمدة وتعتبر من ظاهر الرواية. واضح؟ ليس لأن كتب يعني النوادر انفردت بهذه الرواية إذا انفردت بهذه الرواية ولا تجد لها أصل لا تصبح ظاهر المذهب والمعتمد في المذهب فإذا ذكرت في النوادر وكانت مذكورة في كتب الأصل إن كتب ظاهر الرواية تصبح ظاهر الرواية هذا الرد الأول على الادعاء الأول على ابن كمال باشر رحمه الله تعالى قال المصنف قال وحين إذن فلم يلزمه يعني عندما قال وحين إذن هذا رد على القول الثاني قال وحين إذن فلم منه أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية نعم تكون ظاهر الرواية إذا ذكرت في كتب الأول أيضا كهذه المسألة رين ذكرها في كتب النوادر لا منه أن لا يكون لها ذكر في كتب الأصول وإنما يصح ما قاله أن لو ثبت أن هذه المسألة لا ذكر لها في كتب ظاهر الرواية وعبارة المحيط والذخير لا تدل على ذلك وحنا إذن فلا وجه لجزمه بالغفل عنه على شراح الهداية الموافق لكلامهم الموافق كلامهم لما قدمناه والله تعالى أعلم واضح المسألة يعني بمعنى أن أصحاب يعني أو شراح الهداية لم يغفروا عن هذا الذي ذكره ابن كمال باشا ابن كمال باشا رحمة الله عليه يعني معروف بحدته وانتقاده لكثير من علماء المذهب يعني حتى في مثلا كتاب التنقيح لصدر الشريعة رحمة الله تعالى يعني هو غيره يعني بعدما يعشاره يعني بصاحب التنقيح ومدحه ثم قال يعني أنه قد كبى وأنه أخطأ وشهى في كثير المسائل لذلك هو أعاد ترتيب الكتاب مرة أخرى وغير فيه وسماه تغيير التنقيح تغيير التنقيح وأيضا فعل بكتاب فقهي آخر ما هو الذي غيره كما باشا كتاب فقه هذا هو الأول تنقيح الذي غيره سماه تغيير التنقيح يابن في الوصول الكتاب الفقهي الذي غيره بانكمال باشا ايضا منتقدا مؤلفه فيه ايضا لصدر الشريعة هو اسمه الشيخ بغدالي الكتاب اللي يطلب يحققه يعني أهل بلدك حققوه من العراقيين يضاح الإصلاح يضاح الإصلاح بين كمال باشا يضاح الإصلاح ويسمى أيضا بإصلاح الإضاح هذا الكتاب الآخر الذي يغير فيه بين كمال باشا أيضا وانتخذ يعني مؤلفه في أكثر من موضع طيب مطلب في تحقيق لفظ الشير مطلب أن نخل فيه مطلب آخر قال تتم السيرة جمع السيرة وهي الطريقة في الأمور وفي الشرع تختص السيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مغازي كذا في الهداية قال في المغرب لمن كتاب المغرب المغرب كتاب في اللغة لمن كتاب المغرب يعني صاحب كتاب المغرب قاله كتاب آخر في اللغة اسمه المغرب نعم الإمام المطرز الإمام المطرز للعلم يعني هو حنفي في الفروع ومعتزلي في الاعتقاد كتب أولا كتاب المعرب وهو كتاب لغة كبير، مفقود طبعا هذا الكتاب واختصر منه كتابه المغرب المغرب مطبوع موجود طبسنة 1976 في دار الكتاب العربي وموجود عندي يتناول فيه مصطلحات المذهب هو كتاب في اللغة إذا كنا الإمام المطرز صاحب المغرب وصاحب المعرب أيضا حان في الفروع معتزلي في الاعتقاد قال في المغرب وقال سير الكبير فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو كتاب يعني كان كتاب السير الكبير كقولهم صلاة الظهر وسير الكبير أي لفظ أو قول سير الكبير قال خطأ كجامعة الصغير لا يقال سيار الكبير يقول One cui السيار الكبير أو كتاب السيار الكبير وكذلك كجامعة الصغير أيضا خطأ والصوحة تقول الجامع الصغير او كتاب الجامع الصغير والجامع الكبير وحينئذ فالسيار الكبير بكسر السين وفتح deutsche على لفظ الجمع لا بفتح السين وسكون اسRay اللفظ الصهيaki لها السيار على لفظ المفرد كما ينطق به بعض من لا معرفة له ان يسمي سير النبي صلى الله عليه وسلم السير هذا خطا إذا الصين السير لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته قال واشتهر المبسوط بالاصل وذا لسبقه السته تصنيفا كذا الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدم واخر الستة تصنيفا ورد السير الكبير فهو المعتمد واشتهر المبسوط ما المقصود بالمبسوط قلنا واشتهر المبسوط بالأصل له كتاب الأصل لمحمد بن الحسن ويسمى أيضا بالمبسوط طيب قول المصنف قال واشتهر المبسوط بالأصل وذا وذا بمعنى يعني كونه أصلا كونه أصلا لذلك البيت الذي يليه قال بعد قال واشتهر المرسوط بالأصل وذا يعني كنه أصلا لسبقه الستة تصنيفا كذا نعتبر الأصل أنه متقدم في التصنيف الجامع الصغير بعده أي أن الجامع الصغير في تصنيفه كان متأخر عن كتاب الأصل لذلك قال الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل إذا تقدم إذا قلنا كتاب الأصل محمد المحسن وكذلك الجامعة الصغيرة. يعني إذا وردت رواية في كتاب الأصل ووردت في نفس المسألة رواية أخرى في كتاب الجامعة الصغيرة، يعني تعارضت. فيعتبر الجامعة الصغيرة رواية موجودة في الجامعة الصغيرة ناسخة لما في كتاب الأصل واضح. يعني يعتبر الجامعة الصغيرة ناسخ لرواية الأصل. فإذا تعارض الروايات في مسألة واحدة. يعني تختلف مسألة سورة المسألة من كتاب الأصل إلى كتاب الجامع الصغير عند التعرض أخذ برواية الجامع الصغير لأن كتاب الجامع الصغير متأخر عن كتاب الأصل فيعتبر ناسح لذا قال جامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدم أي يقدم رواية الجامع الصغير على رواية الأصل إذا تعرضت وآخر الستة تصنيفا أي آخر الكتب الستة اللي هي كتب ظاهر الرواية اللي الجامع الصغير الجامعة الصغيرة والجامعة الكبيرة الكبير, الكبير و... واضح آخرها تصنيف لوسير قال وآخر الستة تصنيفا ورد السير الكبير فهو المعتمد بمعنى أنه من الكتب المعتمدة وهو كتب كتب ظاهر الرواية ثم انتقل إلى قبل المصنف أحمد قدم قدمنا أن كتب ظاهر الرواية تسمى بالأصول لأن هذا مطلب جديد أراد أن يفرق فيه المصنف رحمه الله تعالى بين معنى الأصول والأصل عندما تطلب كتب الأصول أو كتاب الأصل لذلك قال قدمنا أن كتب ظاهر رواية تسمى بالأصول وهي الكتب الشتة ومنه قول الهداية في باب التيمم الإيمان المرجاني في كتاب الهداية شرح بداية المبتدئ وعن أجل حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول غير رواية الأصول ما هي الأصول؟ هي كتب نفس كتب ظاهر رواية سمى كتب الأصول أو كتب ظاهر رواية الكتب الستة قال الشراح هناك رواية الأصول رواية الجامعين والزيادات والنغصور ورواية غير الأصول رواية النوادر والأمالي والرقيات وفتاخل الإسانيات والهارونيات هذا أراد أن يتكلم عن المسائل التي تكلمنا كلمانا طبقات المسائل في مذهبنا. قلنا اول طبقة ما هي الطبقة الاولى من طبقات المسائل في المذهب؟ ذكرناها في مرة الماضي ما الطبقة الاولى شيخ ابو عمر ابو عمر قال للسخلاء ما هي الطبقة الاولى من طبقات المسائل قلنا الطبقة الاولى وهو ظاهر الرواية ظاهر الرواية ثم تليها له النوادة ثم الطبقة الثالثة الواقعات والفتاوى او النوازل. لا ورواية غير الأصول رواية النوادر. رواية النوادر أي ما ورد لرواية الحسن أو غيره في كتب غير ظاهر الرواية. والأمالي. الأمالي ما معنى الأمالي؟ كل الأمالي ما هي ما كانت عليه عادة المشايخ أن يمد الشيخ من حفظه ومن حوله الطلب يكتبون. ثم يجمعون ما كتبوه من إملاء الشيخ في كتاب فيسمى إملاءا أو أمالي فقلنا الشافعية يسمونه تعليقا في المرة الماضية قال رواية النواذر والأمالي والرقيات من نقصد بالرقيات والرقيات للمساء التي فرعها محمد بن الحسن حين كان قاضيا بالرقة أو ما رواه محمد بن السماع عن الإمام محمد في مدينة الرقة لذلك اسميه بالرقيات والكيسانيات ما المقصود بالكيسانية عن مسائل النوادر وإن المسائل النوادر هي المسائل مروية عن أصحاب المذهب لكن ليست في كتب ظاهر الرواية بل أما في كتب أخرى لمحمد بن حسن الذين في الكيسانيات والهارونيات والجورجانيات والرقيات الآن ذكرنا معنا الرقيات الشيخ راشد الأجب الرد قال الأمالي والرقيات والكيسانيات ما المقصود بالرقيات التي رواها سليمان بن شعيب رحمه الله تعالى. بارك الله في سيدنا الشيخ البدري. إذا الكيسانيات الكيسانيات هي مسألة رواها سليمان بن شعيب عن الإمام. والهارونيات ما المقصود بالهارونيات التي رواها محمد بن حسن في زمن هارون الرشيد. بارك الله في سيدنا الشيخ البدري. لأن هي المسألة جماعة محمد في زمن هارون الرشيد وبقي الجرجانيات وهي المسائل التي جمع محمد رحمه الله تعالى بجرجان. واضح؟ لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هناك رواية الأصول رواية الجامعين، جامع الصغير والكبير والزيادات والموضوف ورواية غير الأصول كرواية النوادر والأمالي والبقيات والكثي الكسانيات والهارونيات. وكثيرا ما يقولون ما يقولون ذكره محمد في الأصل. ويفسره الشرح بالمفصوص. إذا كتاب الأصل وكتاب المفصوص هما اسمان لكتاب واحد. إما يسمى بالمفصوص أو يسمى بالأصل هو كتاب محمد رحمه الله تعالى. فعلم أن الأصل مفردا هو المفصوص. اشتهر به من بيباقي كتب الأصول. إذا كتاب الأصل أو المفصوص اسمان لكتاب واحد. وقال في البحر في باب فلات العيد عن غاية البيان. لمن كتاب غاية البيان؟ الإمام الإطقاني رحمه الله تعالى قال ثم ثم الأصل أصلا لأنه صنف أولا ثم الجامع الصغير وذكرنا أن الجامع الصغير متأخر عن تصنيف الأصل إذا تعارض رواية ما في الأصل مع رواية ما في الجامع الصغير إذا تعرضت قدمت رواية الجامع الصغير أنه متأخر عنه ويعتبر ناسخ ناسخ له قال ثم الكبير ثم الزيادات يعني سنتوقف هنا وسنعلق في المرة القادمة إن شاء الله على قل المصنف رحمه الله تعالى المقال قال في البحر كتاب صلاة العيد والحقيقة أن هذا العبارة غير موجودة في كتاب البحر، أن هذه العبارة موجودة في كتاب النهر، ولكن لا نقول أنه هوهم، ولكن العبارة هو ذكر أكثر من عبارة هذا الجزء بالتحديد غير موجود في البحر، سنوضحه في المرة القادمة، هو موجود ما تكون في كتاب النهر وليس في البحر، إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى حتى ننقل عليكم نوضحه، نقف إلى هنا عند قول المصنف قال. وقرا ان الجامع الصغير صنفه محمد بعد الاصل سنبدا المرض القديم ان شاء الله في هذا المطلب اللي هي فيه في سبب تاليف الجامع الصغير والحمد لله رب العالمين ان كان هناك سؤال يعني نجيب عليه قبل ان ننتهي إن, ان شاء الله اكرمكم الله وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين